الله يلعن كل من هرب الخمر أو ساعد على تهريبه إلى بلادنا الله يلعنه هذا مو كلامي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحمل هذا الخمر ويسقيه للناس هذا ملعون قبل الشارب لا يظن الواحد أن الخمر شيء عادي شيخ اش دعوة ترى شوف الناس مخدرات شنو يعني خمر؟ شنو يعني خمر؟ توعد النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا ما ينطق عن الهوى هذا رسول الله الذي هو وحي يوحى كلامك القرآن يقول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر كان له عهد على الله أن يسقيه من ردغة الخبال شوف الكلمة ردغة الخبال قال الصحابة وما ردغة الخبال يا رسول الله شون يعني؟ قال عصارة أهل النار أهل النار لما يحترقون عاذنا الله وإياكم يسيح من جسمهم من دمهم يطلع صديد يطلع طيح من بطنه من أجله أجل أجلكم الله من ثرجة من من جلد لما يحترق يسيح من الصديد هذا من كثرة أهل النار يسيل مثل السيل في الوادي تخيل شكله تخيل ريحته تخيل العوذة بالله شراب الخمر في جهنم يشربون من هذا جزاء وفاقا أنتم ما تخافون من رب العالمين ما تدرون أن هذه ما هي منكرات عادية هذه أم فواحش هذه أم الكبائر لو مات الإنسان على هذه الحال بالله عليكم كيف سيلقى الله جل وعلا؟